فلا مُرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى من السماوات ومن الأرض ما أما من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت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 وقسم بينهم معايشهم وأموالهم وهو المولى النصير فنعم المولى ونعم النصير وَأَشْهَدُ أن لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك له ولا ند له جل عن الشبيه والنظير وتعالى عن الشريك والظهير وَأَشْهَدُ أَنَّ محمداً عبده ورسوله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 فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها سواك لا يزير عنها إلا هارك ولا يتبعها إلا كل منيب سارك ألا وهي السنة المطهره زادها الله رفعة وتطهير وأكثر من متبعيها أما بعد إخوة الكرام إن من أعظم المقاصد التي دعا إليها الإسلام أن يأتلف المسلمون وأن يجتمعوا، ومن أعظم الأمور التي حذر منها الإسلام أن يتفرق المسلمون وأن يتشتتوا لأن ذلك يضعف الإسلام ويوهنه لا شك في ذلك ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في جمل عظيمه من الآثار حفظ صلى الله عليه وسلم على كل خصله من خصال الخير تؤدي إلى اجتماع والائتلاف وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من كل خصلة تؤدي إلى الفرقة والشتى، فهذا مقصد عظيم، ولعلك ربما تمر على آلاف الآثار النبوية. التي تدعو إلى ذلك صراحة أو تحث على طرق وسبل تؤدي إلى الاجتماع والائتلاف وتنهى عن الفرقة والشتات لأن المجتمع لن يقوم إلا بالالفه والموتة والمحبة فإذا دخلت البغضاء بين أفراد المجتمع صار مهلهلاً مشتتا كمجتمع الجاهلية الأول يبغي القوي على الضعيف هذا يفتخر بماله وعياله وهذا يفتخر برياسته ومكانته وهذا يفتخر بقوته وبطشه وظلمه حتى صار مشاهير شعرائهم يفتخرون بكونهم يظلمون ويبغون ويبيتون ظالمين طاغين ولا يبيتون مظلومين لكن الله جل وعلا علمنا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا في سنته ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وقال صلى الله عليه وسلم اتبع السيئة الحسنة تمحها فهكذا أوصل الاسلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على ذلك فمن الأمور العظيمة التي حث عليها الإسلام ودعا إليه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الجار الإحسان إلى الجار إخوة الكرام أدب عظيم وأصل كبير حتى عليه القرآن وأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم تدبر معي تلك الآية يقول الله جل وعلا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجذب وبالسبيل السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فأرسى الله عز وجل بعبادته وسنى برعاية حق الوالدين والإحسان إليهم ثم أمر الله جل وعلا في تلك الآية التي جمعت أمور الإحسان العظيمة الإحسان إلى رب العالمين بإحسان العبادة إليه وطاعته ثم إلى الوالدين ثم إلى المساكين أمر الله عز وجل بالاحسان الى الجار بل ترى ان الله جل وعلا اوصى بنوعين من الجيران في تلك الايه قال الجار ذو القرب والجار الجار القريب منك على احد قولي العلماء في التفسير اي الجار القريب يعني إذا كانت بينك وبينه قرابه هو جارك وهو اخوك هو جارك وهو ابن عمك بينك وبينه قرابه والجار الجنب أي البعيد او أه. الذي ليس بينك وبينه قرابه وقيل المقصود الجار القريب منك والجار البعيد فكلاهما له حق عليك امر الله عز وجل بالاحسان إليه إخوة الكرام إذا أردنا أن نعرف من هو الجار لأن تلك الحقوق التي سأورد شيئا قليلا منها حقوق واجبة ينبغي علينا أن نطبقها وقد قدمت بهذا الأصل العظيم في اول خطبتي حتى نعلم ان الألفة الإحسان إلى الجار سبب في الألفة والاجتماع إخوة الكرام إن من أعظم ما نحسد عليه وإن من أعظم ما يحاك بنا من الغرب الكافر يحسدوننا على الألفة والاجتماع يحسدوننا على محبة الجار إلى جار إذا سقط رجل في الطريق أقبل الناس عليه إذا غاب الجار عن بيته حفظ جاره له حرمته ماله وولده وعياله فقام مقام أبيهم أو قام مقام ولي أمرهم إنهم يحسدوننا على ذلك على تلك المودة والمحبة التي كانت سبباً في جعل هذا المجتمع له قوة وشوكه وبقدر ما فقدنا من تلك الأخلاق بقدر ما أصابنا الوهن وأصابتنا الذلة والصغار وسأذكر لكم ما يدل على ذلك إن الجار في الشرع هو من كان على بعد أربعين بيتاً عنك ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم على رأسهم الحسن البصري رحمه الله تعالى وقد ورد أثر بذلك عند الإمام البخاري في الأدب البفرق يعني من هو جاري حتى أعرف من الذي سأحسن إليه هذا الإحسان العظيم قال الحسن أن يكون بينك وبينه أربعين با... بيتاً أو داراً من كل ناحية وقيل من سمع النداء يعني المسجد يؤدي شوف قطر من يسمع هذا النداء كل هؤلاء جيران لهم عليك حق ينبغي أن تؤديه اللهم المستعان. إذن الجارة من كان على بعد أربعين بيتا عن كجبار بعض من كل جهة كم يشمل أو من كانوا يسمعون النداء كما ذكر ذلك عن علي رضي الله عنه وارضاه شوف كم بيتاً هؤلاء جيرانك فلك عليهم حقوق لكن الأولى بالإحسان ان كان الإحسان قاصرا الأقرب فالأقرب يعني إذا أردت أن تحسن لجاره فتعطيه صدقة أو تهدي إليه طعاما فإن الأقرب هو الأولى لا تسيبش الملاصق لك في الشقل اللي قابك أو الذي فوق أو الذي تحتك وأنت تعلم أنه يحتاج ثم تبعد بصدقتك أو بنفقتك فتعطيها لغير الله بل هو اولى أتدري لماذا لأنه يرصد مدخلك ومخرجك ويرى نعيمك الذي تعيشه ويرى ما أنت فيه من الرغد فيكون هو في حاجة وعوذ وأنت تتقلب في النعيم ولا تحسن إليه ولا تنظر إليه نظرة شفقه ولا إحسان أتظن أن هذا سيحبك بل إنه سيحفظ عليه ومن ثم جاءت تلك المصائب العظيمة أن ترى أقرب الجيران إليك هو الذي يشكوك وهو الذي يشتكيك وهو الذي يسعى لك في الفجرات والغضرات والزلات والهنال فهو أعلم بحالك وبمدخلك ومخرجك، فينظر إلى الثغرات ثم يسعى لك فيها لماذا؟ لأنك ما قدمت ولا أحسنت إلى هذا الجار فلو أنك أحسنت إليه لا شك أنه سيحبك وكما قلت فإن هذا الجار سيحل محلك في غيابك، فيحفظ عليك أهلك وولدك ومالك أما الا تنظر إليه بعين الشفقة ولا الاحسان إخوة الكرام كثير منا ربما يغفل عن ذلك فإن اولى الناس بالنفقة الجار الطريق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح بحديث المؤمنين عائشة. الله عنها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لي جيران فمن اولى بشفقتي او نفقتي فقال اقربهم اليك دار اقربهم اليك دار صلى رسول الله مش جاري في الشقه اللي انا أكره. لا يا اخي إن كرهت فيه خصالاً لكونه عاص لله عز وجل تأمل معك إن كرهت فيه لكونه عاص لله عز وجل فلا ينبغي أن تكرهه جملة ومع ذلك فإن هذا لا يحملك على الإساءة إليه أو يمنع عنك وصول الإحسان إلى الشاهر إن الجار الكافر ينبغي عليك أن تحسن إليه وقد ورد في مسند الإمام أحمد وغيره بسنة صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذبح شاة فقال لأهله هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا أجل هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ قال أجل ولذلك الاحسان الى الجار العاصي او الى الجار غير المسلم هذا الاحسان ياخذ بعمقه وقلبه ويشده اليه فان كان غير مسلم انجذب الى دينه فكم وكم من الاثار عن السلف أنهم كانوا يحسنون لبعض الجيران الذين على غير ملة الإسلام كما حدث مع محمد بن المنكذ وغيره كانوا يحسنون إلى بعض الجيران الذين على غير دين الإسلام ويتحملون اداهم بصورة عجيبة كما وردت في ذلك آثار حتى أن الجار. ذلك يرد طلبه ويقول والله هذا دين خير ما الذي يحمل جاري الذي هو على غير ديني ان يتحملني لا لشيء الا لان دينه يأمره بذلك ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما زال جليل يوصيني بالجاري حتى ظننت انه سيورثه سيورثه يعني ظننت انه سيجعل له حقا في ميراثي فكانه صار من عائلتي وذوي قرابتي ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت انه سيورثه اذا اخوه الكرام الاحسان الى الجار امر عظيم أمر الله جل وعلا به وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإيمان لا يتم وأن الإسلام لا يكتمل إلا بالإحسان إلى الجاء قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والحديث في الصحيحين والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاثة قلنا يا رسول الله قال من لم يؤمن يامن جاره ضايطة قالوا أي من لم يامن جاره شرته لا يؤمن نعم لا يؤمن أي لا يكتمل ايمان العبد وقد واعد بلفظه الإسلام لا يكتمل إيمانه ولا يكتمل إسلامه من لم يامن جاره بوائقه شباب طبق هذا الأمر علينا الآن كم وكم من المسلمين والله أنا ما بخاف إلا من جارنا ليه, ليه؟ أعزب بالله في نزاع ليلا ونهار ونهار هذا جار ينظر إلى جاري حسداً أو حقداً أو ينظر إلى نعمة قد أنعم الله بها على جاره فيتمنى سلبها وزوالها فيكون هذا الجار الذي امر شرعا أن يحسن إلى جاره يكون هو سبباً في وصول كل شر إلى جاره لكن هذا أمر مرتبط بين الجار وجاره بمعنى رحمة الله الإحسان ترى بإذن الله عز وجل إحسان لا تغفل عن جيرانك ذوي الحاجات سترى بإذن الله عز وجل حب ونودته يا إخواني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من نعيم الدنيا وخيرها الجار الصالح يعني لو ربنا يرزقك بجار صالح هذا من نعيم الدنيا كالسكن الفسيح والدابه المريحه والجار الصالح وقد ورد ذلك في جمل من الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم فالجار الصالح نعمه ولذلك ذهب بعضهم ليستاجر سكنا او يشتري بيتا فقال له صاحب البيت اريد كذا وكذا فزاده على ثمن الدار يعني مثلاً طلب ثمانية آلاف قال له لا خذ عشرة قال ولما ولما تعطي زيادة قال هذه يعني الثمانية ثمناً للتاري وهذه لأجل مجاورة محمد بن مكادم كان محمد بن مكادم شوف كنا تخيل حينما تجامر انت عالما من العلماء فتحل عليك بركته وخيراته طبعا البركة والخيرات في العمل الصالح والنصيحه والارشاد وغير ذلك فطالب وهذه الزيادة لأجل لاجر محمد بن المنكدر احيانا الانسان ممكن يدفع مال لاجل الجيره الصالحه وما انت ستطلب النساء تترك عياله يذهبون ويجيئون من البيئة صالحة منجر فاسد مش هتمش. كيف <تصفيق> يطرر اهل محصل الوأل. يطرى ما الذي يحدث ولذلك سأخبركم في الخطبه الثانية بان من اساء الى جاره او غضب بجاره فان له عقوبه عظيمة عند الله عز وجل اقول قولي هذا واستفرور. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وابن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى اثره إلى يوم الدين أما بعد في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر إذا طبخت فأكثر المرقة او اذا طبخت, طبخت مرقا فاكثر ماءه وتعاهد جيرانك وذاك الخلق قديم عند كثير من الناس هذا كان حال الاباء والاجداد المراه تطبخ فتهدي خذ هذا الطبخ اعطي لفلانه واعطي لفلانه فتهدي لجيرانها واتفقنا أن الهدايا والنفقات تكون للأقرب فالأقرب ما تتركش اللي فاب اللي جنبك وتروح اللي فوق لأن اللي جنبك هو أكثر الناس اطلاعا عليك ده أكيد بيكرم ده أكيد بيحتل عليه وهكذا شوف انظر إلى جمال الشرع وحكمته يسعى إلى إبعاد كل منغص ومكدر عليك وأي شبهة قد تطرق فإن الشرع ينفيه ما علينا إلا أن نتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الأنصار لا تبخلن أو تتركن جاره جارتها ولو كفرس فرس شاء يعني أهدي لجارتك ولو حافر النعقة حدت لحظه صغير حافر أي حاجة لا تحترن جارة لجارتها ولو كفرس نشاء الحافر بتاعي إيه بتاع النعجة شف في حتة لحمه صيارة حتى لو عندك حتة صيارة أهدي لجاركا أو أهدي المرأة لجارتها بمهام أما الإساءة إلى الجار فاسمع رحمك الله عظم العذاب الذي يحل على من لا يحسن إلى جارك أو من يسعى إلى إذاء جيرانه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث والصحيحين ذكرت مرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن هذه المرأة تفعل وتفعل تصوم وتطوم وتفعل لكنها تؤذي جيرانها قال هي في النار يا رسول الله إنها تقوم وتصوم وفي بعض الروايات جعلوا يذكرون من صنيعها أي من عبادتها لكنها تمحن صوره تؤذي جيرانها قال هي في النار اتدري لماذا لان العباده ثوابها يعود على العبد نفسه لكن الاحسان للجار هذا عمل يتعدى هذا عمل يتعدى شوف صيام قيام اجتهاد في الطاعات والعبادات لكونها تؤذي جيرانها حق الله عز وجل بركة تلك العبادة عياذ بالله أو أن الله جل وعلا قدر لها لكونها تسعى في إيذاء الجيران أن يختم لها بسوء الخاتمه ان ربنا يجعلها تنتكس بعد ذلك عياذ بالله قال هي في النار ولما ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في المسنف وفي سنن أبي داود ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن فلان جاري أذيني قال اصبر فجاء في قال اذيني قال اصبر جاء في الثالثة قال يؤذين فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لا يستطيع أن يسفر أكثر من ذلك على اذى الجار قال إذا اخرج بمتاعك واجعله في الطريق فخرج الرجل بالمتاع يعني بمتاع البيت وحطه ونام حط المرتبة حط هناك في الطريق كل محد يفلى بيته. لماذا؟ قال فلان جاري يذم كل واحد يموت. لماذا ترتب فلان جاري يذم لعنة الله عليه. ويبلغ لعنة الله عليه. فجعل الناس يلعنونه. حتى جاء الرجل يعد إلى جاره ويقول اسالك بالله أن ترجع إلى ذلك ولن أؤذيك بعد الآن ابدا فرجع الرجل بعد ذلك إلى ذلك لكن لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأولى والثانية والثالثة إصبر في الأولى والثانية والثالثة إصبر فالصبر على الجار لا بد منه ان اذى الجار اعظم عشره اضعاف من اذى غيره فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لان يزني الرجل بعشر نسوه لان يزني الرجل بعشر نسوة من ان يزني بحليله جاره ولئن يسر قرَّة من عشرة أبيات أقدُع عند الله عز وجل من أن يسرق من بيت جار. فان شاء الله له, له حممة عظيمة وكان الرجل في الجاهلية يضطُّ الطرف إذا رأى عورة تجارته. بشو لك تجارتِي وأتي وأنا فرصة أغتنمها إن زوجها مسافر ولا جذع ولا هذه من تجارتي. وتجد تلك العلاقات المحرمة والفساد العظيم الذي يسوس انتبه رحمك الله ان حرمة الجارة عظيم عند الله عز وجل والأيام دول والأرض سيعود اليك ويرجع الى بيتك فتخيل الخلق العظيم ده لما انت مسافر وقلبك مضطن من جارك يقوم مقامك في الاحسان والرعاية والعناية بأهل بيتك. مش في ناس بيطرق. وناس بتطرق الجوار وناس بتنخص. يؤذك والله داني هشحت الشقة بتاعتي. علشان اهضت من تلك الجيرة السيئة. بل يبغي ان يكون هناك تعامل واحسان بين الجيران. والحقوق المتعلقة رجال إحواة الكرام كثيرة لكن لو نظرت إلى جميعها رأيتها تصب في منطقه واحدة وهي أن الإسلام يسعى إلى الالفه والاستماع واجعل هذا نصب عيني فهذا ينصون عليه كثير. يحقدون على أهل الإسلام للأصرف المسلمة للجار المسلم لتلك المحبة والمودة التي لا شيء يربطها إلا لله عز وجل ولرسوله ولحق الإسلام والأخوة في الله عز وجل اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا عن بلاء الصابر اللهم نصر عورتنا وأمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شبائلنا ومن فرقنا ونعوذ بعظمتك أن نرتال تحتنا اللهم نصر الإسلام وعز المسلمين اللهم اللهم بقدر الخيرات والبركات يا رب فاعنا الغلاء والوباء والسكن والمحن ما ظهر منها وما بطن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسلام